أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ بَلْ هُمْ لَآئِذًا بَنَغَتِ الْحُلْقُ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ 119. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 110. فلولا إن كنتم غير مدينين 111. ترجعونها إن كنتم صادقين فأما كان من 124. فروح وريحان وجنة نعيم 125. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين 127. وأما من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقيم فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وهو في كل شيء عليم